ماَا جَ عَلَى اللَّم لِغَجلُلٍ مِنْ قَلْلبَيْنِ فِي جَووف وَماَاج عَ أَزْواجَكُم اللَّ طُ يرُونَ مِنْهُم أَُّهَاتِكُم وَماَا جَ عَ دَياءكُمْ أَبناءكُم ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَانكُم واللهَّهُم يَقولُولوا الْ الحَقََّ وَهُم وَيَهْد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 وَقَدْ نَمَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسَلَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَذَّبَ الْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بما تعملون بصيرا اِذ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَلَنَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَغْنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا لَئِن بَلَغَ لا الْقَوْمُ لَأَقْنَعُونَ لَهُمْ فَارْجِعِ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ رُؤُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا نَحْنُ بِعَارِينَ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثُمَّ سئلوا الفتنة لا توها وما تلبثوا بها إِلَّا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عَهْدُ الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا 119. الذي يعصوكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 110. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائدين لإخوانهم ألم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا 111. عليكم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَابَ الْخَوْفُ سَنُقُصُّكُمْ بِالْأَلْسِنَةِ حَدَابًا نَّشِحَةً عَلَى الْقَنَائِرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَرَوْنَهُمْ بَادِّينَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَدَّعُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُّونَ فِي الْأَعْرَابِ قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 فَمنِهمم مَنْ قَضَ نَحْبَم وَمنِهُم مَ يَ كَظرَ وَماَا بَدَّلُ تَبذلَ لجَزِيَ اللهَّهُم الصاضقِينَ بَصُرق وَويُعدِّبَ الْ المُنَافِقينَ إِ شَأَ يَتُ بَعَلَم إِ الله كَ وَفُور الرَّحيم وَرَدَّ الله الذينَ كَفرَروا بِغيُظهٍِ لَْ يََالوا خَيْر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ صَيْحَةَ الْخَوْفِ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ٱنْتَقَلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَمْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي خل لأزواجك إن كنتن تردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردنا الله ورحمة رسولا والدار الاخرة فهي لله عذرا المقسمات في كن اجرا عظيما يا ايها النبي من يات من قن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 126. واذكرن ما يطلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا 127. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابقين والصابقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصائمين نصائحات والحافظين فروجاً والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً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 وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ حَقًّا خَبِيرٌ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ عَلَيْهَا لِكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِّكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا خَضَرُوا مِنْهُمْ وَطَرُّوا ۚ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان للمؤمنين رحيما تحية يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 قد علمنا ما فرقنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرجا وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليك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 إن ذلكم كان يوذي النبي فيستحدي منكم والله لا يستحدي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وَمَا كان لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ 109. ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن على ما منخت أيمانهن الله إن الله كان على كل شيء شهيدا 110. إن الله وملائكته يصلون على النبي ياريخ 114. والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 115. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ما عد لهم عذابا مهينا 116. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يَا ايها النبي قل لازواجك بناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهم من جلابيبهم ذلك ادنى ان عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لين لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في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 178. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا 179. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 171. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملها وأشحقن منها وحملها الإنسان 172. يهدين الظلم من جهلنا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويطوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما